سلام عليكم عمرو قطر سلام عليكم مستفر اشتغل كم يوم مستفر مرض مو طبيعي كده سورة إلى قوله تعالى والذي أنزل من السماء ماءا فأخرج له فأخرج له نباتة كل شيء فأخرج له قادراً مفجمون حقاً متراكباً ومن النخل من طائها فلوان ثانية وجنات من أعناب وزنطون رضمان مشتبه وين متشاب انجروا إلى ثمنه إلى أسمر إن في ذلك لآيات لقوم يقول قول الذي والذي أنزل من السماء وهذه من أعظم الله جلالك أولا أيضا من السماء أن السماء تنطر هذا المطر تجميع السحاب ثم حزال المطر وحياء الأرض في هذا المطر كما قال الله جلالك أولا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها المطر فأنزل بخطرتي المطر سبحانه وتعالى فأخرى جميع أنواع أنواع النبات لذا للبشر من الحبوب والفلاك والثمار يسقى من ماء واحد صلى الله يسقى من ماء واحد ولكن يختلف في اللون ويختلف في الطعم والزوخ وهذا هذا من العظيمة آيات الله جلت على وأخرجها من المباتي أجل شيئا غضم أفضل, أفضل بعد وقطب كسلاب القمح هذه صورتها كذلك كسلاب القمح والشعير والذره ودرس كلها ومن النخل طريها بنوام ذانيه ذانيه وجنات من عنب من عنب وزيتون ورمان مشتبه واي تش اي اخانا فطرع الشجر النخيل على بيت قريبه سنتنا واتنام هذا تقريب لاداته فياده التسويز ووان جمع ظنو والعنقود للتمر بمنزلة العنقود الأنب قالت أن من الأرض من كسر ثمارها وطريها قريبة جدا من الأرض يستطيع المرأة أن يتنوى لها الصدير والكبير وهذا من رحمة الله بالعباد ومن ذلك أخرجنا شجر الزيتون والرمان وقارقه مختلفا ثمره انظروا إلى ثمره إذا أثمرهانه إن في ذلك لا آيات لقوم يدونه اي انظروا أيها الناس نظر, نظر اعتبار وستفصال إلى خلوج هذه الثمر من البداية إلى النهاية. كيف يصبح طائلا لا أكاد من تفع ثم بعد نجه وأدراكه كيف يصبح الثمر حلوا طيبا لا إله إلا الله نحسنتي كيف يصير السمر حلوا طيبا استتاغا هذا كان مران صار على ذلك حلو المذار استطيع المر أن يتناوله وجاء كان نهبت العاهة وتعلم أنه إذا, إذا, إذا, إذا بدأ صراحه يتحول إلى حلو المذار سبحانه الخلاق إنه بفضل هذه الزروع والفكهة وغيرها واقتلاف الأنواع. الأنواع والأشكال والأزواق لدلاء البهرة على قدرة الله جلال العلا وعلى عظيم ربوبيته وآيات من آيات الله جلال العلا والماء واحد والسفر واحد وتختلف الألوان والثمار وتختلف أيضا المذاقات وذاك فضل التماشاء من يتدبر ذلك يعلم قدرة الخلاق ويعلم الله ربوبية الله جنف في علاء فيسرع بالإيمان ويسرع بالتوباء الأوباء إلى ربي جنف في علاء فينقاد له وينقاد لعسوله صلى الله عليه وسلم هذه كلها دلائل على, على وحدنيته وفيها تطلع التوبيخ بهؤلاء الكفر الفجرة الذين ركبوا هواهم واتبعوا آباءهم على الكفر وعلى الضلال وآيات الله جنف علاء ظهرة, ظهرة لهم يعني تضيّن لهم كيف أن الله جنف لهذه الآيات لهذه الآيات ليشكروا وليعلموا أن الله جل فعلا على كل شيء قطيس ولذلك الله جل فعلا هنا يقول انظروا إلى تمره إذا أصمر وينعي ان ذلك من الآيات من كما قلنا إذا كادفتها الحلوة والخطط والبقول وإذلك الأنواع الضمار وأنواع الزرع كلها مختلفة الأنوان والأنواع والسقر واحد دال دلالة واضحة على عظيم ربوبية الله للفعلاء الدال بذاته على توحيد الله للفعلاء وأنه الذي يستحق أن يفرد العبادة وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغي العلم سبحانه وتعالى عما يسقون جعل المشركون لله جل وعلا شركاء من الجن وقد علموا أن الله تعالى والذي خلق الجن وانفرض بقبقهم وإيجادهم وكيف يجعلون, وكيف يجعلون له أندادا ويجعلون له الشركاء وهم يعلمون يقيلا أن من أقرج من أنبت الزرعة وأين عصمار هو الله وأن من أحيى الأرض هو الله وأن من خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيى وأمات هو الله ومع ذلك يسلكنا العبادة الغير الله ركوبا للهوى كما قلت واتباعا للنفس وتقليذ للاباء يا للحسره على من فيه والمسائل يدركون في نار جهنم خالدين فيها ابدا لا ثيما منها ابدا فزال الله تعالى سبحانه وتعالى عن ماثبوت اتانا اتانا في الشرك والكفر والتعدي فاهل مكه يقولون ان بنات الله واليهود يقولون عزيرا اصطفوا عزير ولدا لا اله الا الله والنصارى ايضا نسبوا المسيحة ولداً قلوا الله أحب الله الصمت لم يلد ولم يولد من أهده سبحانه واحدها شريفة له تغدست أسماؤه سبحانه وتعالى تعالى علواً كبيراً عما يقول الظالمون الكاثرون المشئون قال رضا تعالى فديع السماوات والأرض أن ما يقول له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق أي خالق هما ومبطع هما الغالي سابق الله رجل الله أبدع خلقه في السماء ورفعها بغير صقف ترونها وزينها بألوان طيبة وبالنجوم التي تتلألأ والقمر المستدير المستدير والشمس السطعة هذه كلها آيات نيرات واضحات على عظيم ربوية الله رب الأرض والسماء فمدع خلق الله في السماء وفي الأرض على ما شق في الأنهار والبحار والهبار وأيضا على ما كعل فيها الجبال الشارقات لألا تميد بكم هذه أيضا من عظيم ربوية الله, الله فالذي خلق ذلك وأبدعه على غير المثال السابق لا يحتاج للولد وليس للولد بل هو الواحد الأحد الفرق الصمد كيف يكون له ولد ومن تكون له صاحبة كيف هتعلمون أنتم فلابد من صاحبة إلا ما كان من آدم عليه السلام وهذه أيضا من عظيم ربورية الله يجد أن يكون له ولد ومن تكون له صاحبة قلوه الله أحد الله الصمد من الذنب ومن يكون له كفوا كفوا أحد فإن الله هو الذي خلق خلق الخلق وأبعه سبحانه جل في علاه وهو بكل شيء علي وأهل الكفل والضلال ينسبون الله الولد البنين والبنات والله يبين لهم الذي خلق صماته عبد لا يحتاج إلى ولد ولد صاحبه هو الصمت سبحانه وتعالى قال الله تعالى وأقول الحمد لله الذي لم يتخذ ورده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكذبه تكبيرا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالده في شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيف أي هذا الذي خلق وأبدع وقد نسق أو أبدع نسق الخلق على غير مثال سابق هو ربكم الذي خلقاكم ورزقاكم وأعطاكم ومنحكم وهداكم لا إله إلا هو الربوية تستزم الإلهية إذن فلا يصرف تصرف العبادة إلا له فهو الحافظ المدبر لكل شأن يدبر الأمر من السماء لأرض سماء وجلالك في عسانة ما تعدون له حكم وشؤون في عباده سبحانه وتعالى قوي قادر مختدر قهار جبار فلا تعبدوا سوى الله ولا شريك له اعبدوه وحده ولا شريك له. له ولا تعبدوا ولا تشرك به فإن الشرك محبط للعمل فاعبدوا فعبده وهو على كل شيء وقيب اي يتولى امركم ويتفك امركم وان الله جلعع له على كل شيء قديس يريدك الله بخير ان يفسك الله بخير فلا اراه في ايام استخلاف دور الفلا فلكاش فله وله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وأعلم أن الأمة لو اشتمعت على نينفعه شيء إلا نينفعه كبشيء قد كتبه الله لك ورزال قال وهو على كل شيء وكيل أسيبكم كافيكم وكيلكم سبحانه وجل جل في علام فأفرضوه بالعبادة ولا تجعل له أمدادا لا تذرك الأفصار وهو يدركوا الأفصار وهو اللطيف الخبيث وهذه مسألة من الأهمية التي اختلف فيها العلماء ما معنى لا تدركوا الأفصار لا تدركوا الأفصار ووضعوا في الأفصار لا تدركوا يعني لا تحيد به سبحانه وتعالى هي على تأويلان التأويل الأول لا تدركوا يعني لا تراه العيون في الدنيا هذا صحيح هذا صحيح لكن المعنى الصحيح فيه تدركه او ادراك معناها الحاضر وقد طال ولا يحطم شيء من علمه الا بالمشاء فليس احد يستطيع ادراك لحظه الفعل او الاحاطه وهذا لا يمنع النظم لان نفي الخاص لا لا يستلزم النفي نفي الخاص لا يستلزم نفي النفي تدلت بها عائشة رضي الله عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. فلذلك قالت لا تدرك الأفسار ولا يدرك سبحانه وجل في علام وقالت من, من زعب أن محمد رأى ربه ففض أعظم على الله الفريا والله بيّن أنه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة في الدنيا عندما قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر ليك قال لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني لا تذرك الأفصار ولا تدركوا الأفصار هو اللطيف الخبيس وهو اللطيف الخبيس شو انظروا لا تذرك الأفصار ثم قالوا ولا تدركوا الأفصار يدركوا كل شيء ولذلك ولطيط بعباده يغفي لهم الأشياء في أضادها في حكمة عظيمة ليختبر صبر العباد وأيضا شكرهم ويختبر إيمانهم وأيضا يمنع الحسد عنهم وتكون المسألة التي يغفيها لهم أعظم مما يؤملون ويرتجون ويكون بهذه النعائم عليهم يتحبب إليهم بهذه النعائم فيسارعون له في الشكراني للكفران و... ويتم لهم التوحيد نعم سبحان الله قال لكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو العزيز الحكيم لا تدريكم الابصار وهو يدري الابصار وهو اللطيف الخبير فادياكم بصائر من ربكم طبعا هو خبير بأموركم وشؤونكم الغيب عنده شهادة خرجات النفس يعلمها دقات القلب يعلمها سبحانه وتعالى في علاق قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أفسر فلنفسي ومن عام يفعليها وما أنا عليكم بحفيد أي قد من الحجج والبرهين من الات الواضحة ادل على رغبيتي وإلهيات سبحانه وجل في علاه فقد انزل عليكم القران تكاما بكل شيء وفيه الانوار الانوار الساطعه وفيه البصائر الهاديه فمن ابصر هذه الدلائل وهذه الايات وعمل بها اعتقدها وعمل بها فهو فهو ارفع نفسه منزله عند الله فقد اهتدى وقدفع نفسه ومن عمى فلم يؤمن وأضر بنفسه وذاته وبغيره وصلت عن سبيل الله وكفر كفراً وكفر كفر يخلدوا في نار جهنم مع وجود الآيات العظيمة مع إقامة الحج عليهم مع قطأ المحجة ومع ذلك لما جحدوا وركبوا الهوى وكفروا بالله فالفعلاء استحقوا الخلودة في الطرف تعوذ بالله أن دخلوا بالله وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درستا وننبينها لقوم يعلمون يا رب أنا صابر على من معي حتى حتى إذا بالصبر إلى مكان آخر ويحتمل ويحتمل إن شاء الله وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درستا وننبينها لقوم يعلمون وأيضا في قراءة يقول الله أجعل أنه صرف الآيات بأنواعها المختلفة القيمة الدلالة الواضحة نعم ف فليؤمنوا ولكنهم كفروا وجحدوا ثم قالوا هذا القرآن كلام البشر وقال يعلن لسان نذينا رحضين أي أعجمين وهذا لسان عربي مبين عندما قال الله أجعل أنه قاضي العالم يقولون إنما يعلمه بشر ليس عندنا هنا اي اعجمين وهذا سهم عربي مبين يقنوا درس الكتب السابقه درسها وان له ذلك ولو لا يعني درسها وهو امي تعلمون مخرجه ومدخله انه امي لا يقرا أنه لا يقرأ ولا يكتب فأنزله الله جلال فعلاء هذا القرآن بيأتبيانا لكل شيء أعدز الفصحاء والبلغاء فكيف الأمي لأميين أن يأتي به ما هو إلا آية من آية الآية جلال فعلاء لذلك قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل عليه أنزله بعلمه ورزايا قال وتعالى وَلِنُبَيِّرَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ أي ليستبين ويظهر هذا الكتاب المديد أنه من عند رب ربنا المديد سبحانه وتعالى لقوم يعلمون الحق من الباطل يستفسرون طريقهم يسمعون بقلوبهم ينظرون ببصيراتهم فاصبروا بذلك إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, الى عبادة الله الواحد القهار وحده لا شريك له الذي خلق ورزق واعطى ومنع وهو المستحق ان يفرض بالعباده قال الله تعالى امر النبيه اهو بعدما جحد الجاحدون وعاند المعاندون وكفر الكافرون برب العالمين وباياته المستبينه وايضا بالقران المجيد قال الله تعالى اتبع ما عليك الا تتبع ما يوحى ما يوحى لك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين <تصفيق> وفي قولي اتبع ما أوحي إليك أمر اتباع الوحي وهو يقول ما يقولني أن أن, أن أبدرهم الدلقاء نفسي إن أتبع إلى ما ده تعالى وما ينخذ اتبع ما اوحي عليك من ربك وانا اشوف الربوبيه مناسبه اذا كنا بنقولنا بالتنزيل هذا امر جلل تنزيل الايات الواضحات والوحي اللي ينزل من السماء هذه من ايات الله جل وعلا لا اله الا اذا هو المستحق ان يفرض بالعباده سبحانه وتعالى في علاه لا إله إلا هو وأعرض على المشاكين بعض الأعمال يقولون أن هذه آية منسوخة بآية السيف أنه لا يعرض على المشاكين بل خطل المشاكين حق أنا لك منسوخة والمسألة تدور على الأحوال المسألة تدور على الأحوال الله الله عليكم. وكأنها تسلية لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا, فلا يجعلنك ما يقولون وما يستهزئون به نعم يقولون القرآن كلام الناس ويقولون شاعر وكاهن ومجنون ويقولون كذاب هذا يديك الصدق كبير فاسبر فاسبر فإن العاقبة المنتقين وما عليك إلا أن تتبع ما هو حي إليك وتغافل عن هؤلاء وسترى أن الله العالى ينتصر لك وينتقن منهم وإن الله أمهلهم لحكم عظيمة لهذه الحكم أن يتوبوا أن يؤوبوا والله خلقهم ليرحمهم لا ليهركهم فإن أبوا الله جل فعلاء فلابد من هلاكهم ويعجل الله الأم العقوبة بأجل قد كتب والله ضربه فلكل أمة أجن فإذا جاء جلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون إن شاء الله إن شاء الله تفضلوا تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفظة وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله لهدهم وإن الله جاء في علاء بيده الهداية والخضل سبحانه جل في علاء ولو شاء أوزع في قلوبهم محضة توحيدي سبحانه جل في علاء لكن الله جل جلاله جعلهم جعلهم جعلهم وكله الى انفسهم بجحودهم والاستكبارهم ولرقوبهم الهوى من قادوا انصاع العربهم لذلك كانت المحاسبه شديده وكلام الله لانفسهم فهلاكوا واهلكوا ويزاد قال وما جعلناك عليهم حفيظة أنت ما عليك إلا أن تبلغ فلست عليهم حفيظة وأيضا لست عليهم رقيبا ولست عليهم حسيبا بل له للفعلاء هو الرقيب وهو الحسيب وما أنت عليهم بوكيل لست موكرا بخلقهم ولا بهدياتهم ولا بأرزقهم فالأمر إلى الله برمته والذيك قال يعني ما عليك انت الا توحيد ربك الذي فلق الولاء والا بلانت. قال تعالوا ولا تسبوا الذين ادعون من دون الله فاسبوا الله عدوا بغير علم اي ولا تسبوا آلهه المشركين او سناهم اصنامهم كانوا لا يتيقون ذلك اغبياء سفهاء فكانوا تخون ذلك فاسبون محمدا واسبون ربه اعوذ بالله 하شله تعال الله علو كبير على كل ظالم فكان ان سف احلامهم يسبون الله بجاله قال عبد اس تقوا قور مكه لطالب اما ان تنها محمدا واصاب عن سب الهتنا ونذري من اولى سبنا ربنا ونعهجه فنزلت هذه الات القارعه كذلك عذلنا نقول لهم امم عملهم ثم يربي مرجعهم فينا يوم بمكان عملهم اي كما زينا لهؤلاء المشركين اعمالهم يتجرؤون فساصبون تعجيل العقاب يتجرؤون فاسبون الله بعيد بعيد عدوا بغي الحن زينا الله لهم اعمالهم لهلكوا سبحانه وتعالى فعذ وكلهم واستطالت وتكبرت إن الله فتنهم بذلك وزين لهم أعمالهم فحاسب أنهم مفسون وصنعة وهكذا صدهم الله جلالي عن التوبة والأوبة وهكذا استدرجوا من حيث لا يعلمون طالبات والعلماء زين الأهل الكفر كفرهم وزين أهل الطعاطي التوحيد و التوحيد والإيمان وزين ذلك الله جل, جل في علاه فزين الطاع الطاعة الطاعة وزين أهل المعصية المعصية الجميع أمام المعصية فقد استدرجهم من حيث لا فقد استدرجهم من حيث قالوا اقسم بالله جهده ايمانين لان جاءتهم ايات لن نؤمن بها كل انما الايات عند الله وما شركوا انها اذا جاءت ايمنو اي حلف المشرفون باغلى الايمان انه اذا جاءتهم اينا الايات الباهره القاهره المعجزات كمعجزات موسى وعيسى لن بها اقسم ان يؤمنوا بالرسول بما عند الله تدفعوا ان اتتهم هذه الايات والمعجزات روح الله إلى نبيه أن يقول ليس أمر هذه المعجزات والآيات إلا, إلا بيد الله ذلك فعلا ليس دوسعي لا أستطيع أن أفعل ذلك حتى أنه قال وإن استعت أن تبعى في الأرض أو سلونا. ليس لك ذلك الأمر ليس إليك الأمر إلى الله جل فعلا الأمر ليس إليك الأمر ليس إليك الأمر إلى الله جل, جل فعلا ويبين الله النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك كما قال وما شعرك وما يدرك وما يدرك أنها إذا جاءت هذه الآية الخارقة العادة وما كفروا بها وجحدوا بها وهذا حالهم هذا أصلا حالهم يكفروا ويجحدون بها أرأيت وصف الله عندما قاله ولو فتحنا عليهم بابا من السماع فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أفسارنا فلنحن قوم مسعر فقد بها جحودا فقد جحدوا بها جحودا وردوها وقد جاءت الآيات باهرة قاهرة ظاهرة لكنهم لم ينصعوا لم يقاضوا الربين جل في ونقلب أفئدتهم وأفصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في تغنديم عمهون أي ونحول قلوبهم وأفصارهم عن إدراك الحق وفهمه والمسألة على القلوب دائرة والقلوب بين أسبعين من أصاب الرحمن يقلبها كيف يشاء كما قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهدعه أشعر صدر والإسلام ومن يريد أن يضل له أشعر صدر وضيق الحرج كأنما صعد في السماء <تصفيق> والله تعالى يبين هذه الآيات ذلئل الابصار وكل الابواب فهنا الله تعالى يقول انقلب افتتتهم وابصارهم كما لم يمن به اولا اولا مره ونظرهم في طغيانهم اعمهون وانهم يتكبرون وانهم لا يؤمنون سترجع الله الفراعنه حتى حتى نظروا في افعالهم فعجبته ما ادعته وما عندهم من العلم الذي وجه ولكن هذا كله من الله جل وعلا صدا عن سبيله لانهم لأنه يعلم أنهم ليسوا محلاً قابلاً لذلك كما قلنا بالفجر في قول تعالى أن ربك حكيم العليم بأنه له حكمة يضع الشيء في موضعه ويعلم المحل القابل من غيره قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلامهم الموتى حشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنوا وهذا تعليل لعدم اعطائهم الآيات لأنهم, لأنهم مهما أتتهم الآيات الواضحات الجاليات فإنهم يعرضون لو أعطيناهم هذه الآيات التي طلبوها سيكذبون بها وقد أقسموا أنها لو جاءت يؤمنون والله يفعلها يبين كذبهم لأنهم حتى ولو كان ولو أنها أنزلنا عليهم الملائكة كما سألوا وحيينا لهم الموتى فكلموهم كما سألوا وأخبروهم محمد وكل شيء من الخلاق رأوه عيانا فإنهم لن يؤمنون جعلنا كل آية لا يؤمنون بها يردوها الحسد والحقص والهوى وغير ذلك من الأمور ماذا التوفيق لست عندهم إن الله لا يوفق أسرهم ما كانوا لإؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أسرهم يجعلون فأولاء ما كانوا لإؤمنوا إلا أن يأذن الله بذلك فإن الله جل في ولي الطادر وإن الله جل في علام هو الذي يملك القلوب فمن أراد هدايته لم يكله إلا نفسه وحال بيني وبين نفسي وفق قلبي للايمان والتصديق ومن اعرض الله اضلاه وكله الى نفسه ومن وكله الى نفسه فقد وكله الى الى وبل الى الى الى قال في الغافره الغارقون لا يمنون الا ان شاء الله لكن اكثرهم بذلك أمينزى الله عليم الآيات التي طلبوا لأنه يعلم أنهم يجحدون ويكفرون وما طلبوا ذلك إلا تعنتا وليس طلبا للحق وكذلك دعالنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم الى بعض الزخور فالقول غرورة هذه المشكلة تغيرها كذلك اجعلنا بكل نبيل عدوا شراطين الانس والجن فقد جعل الله للإفعالاء أعداء الله الإسلام والإيمان شراطين الانس شف. بدأ شراطين الانس لخطوراتهم وهم أخطر الجن الجن ما يعلم شائطين الإنس موقع الوسوس شائطين الإنس أخطر ذلك قال الله تعالى عدوا شائطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض لفضل قول برورة أي جعل الله للمؤمن للمؤمنين أعداء مرض من مرض الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض بالضلال والشرك والتجذيب وأيضا العتو والطغيان هؤلاء الذين الذين قلبوا الحقائق وهم هم عندنا بكسره ووفرة عندنا في هذا الزمان هؤلاء الذين هم بكثره ووفرة عندنا الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في نعم في زمان على امتي, نعم يأتي زمان على أمتي بين هذي شاع سنين خدعا يصدق فيها الكاذب ويكذل فيها الصادق ويؤتمن القائن ويقوم الأمين وينطق الروايب الله قال وما الروايب الله رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام فجعل الله لهؤلاء سطوة وصولة فترهم يعملون ما عم فرعون الصحرة على الناس حين قال ان يقفوا يبدل من أكبر ويغروا في أرض الفساد فهناك صحرة أشد من صحرة فرعون في زماننا يقلبون الحقائر يجعلون المعروفة منكرا والمنكر معروفا ويجعلون الصالحة طالحا ويجعلون الطالحة صالحا والقوم يرفعون الصائنة فيصدق والكاذب الخائف اغتمى والكاذب ليصدف وأدي من علمات السعر وعلى أين كما قال الله تعالى كذلك كل من عدو ونشاطين الإنس والجن قولي مرورا قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون ولو شاء الله جلل فعلا ما عاد هؤلاء أشكاء أنبياءهم فأكنا سنة كونية والله على كل شيء خريص سبحانه جلل فعلا فلهم المكاد الكيد الإسلامي والأهليه ولهم العداوة التي يعادون بها الإسلام تترى حتى من بني الجلدة ترىه لا يستطيع أن يقبل الأزان يقول جعل الأزان هكذا بينك وبنفسك لا تدر الأخرين وأيضا القرآن يقول القرآن لا بد أن تستهزم من جيرانك إن أردت تشغيله ما الذي يحدث هذا وإن كان القاعدة العامة تدرر أدرار لكن قران هل راح اقول بان القران يضر احدا القران يضر احدا هو ماده النجات ومادة الهداية وماده تطيب القلب الا بذكر الله الذي امنت قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب بل بذكر غير طمئن قال ربك وما فعلو فضرهم, فضرهم وما يفطم ولتصغى وتعظلون ما يبتلونها لتهديد و... و... تهديد شديد وعيد أكيد لهم وأيضا فيها بشارة النبي أن الله لا يتركك وأنه هو حسيبك هو كافيك ومانعك ولتصغى إليه أفعادة الذين لا يؤمنون بالأخرة وليرضوه وليقترفوا وهم مختلفون ولتمين و... و... و... و... و... إلى هذا البهرج والباطل المزخرة في قلب الأحوال وما زينه السحرة تمين هذه قلوب الذيناء فالذي لا يرزق بنوع ولذلك ترى لا يتاثر به هؤلاء الصحره الا من كان على شاكلتهم لذلك من القديم وانا اقول صادف هواه قلب الخاليه فتمكن وافق شن ان تبقى وافقه فعانقوا فاستخف قومه فاقطعوه انهم كانوا قوما فاسقين فرجل قال لا يصغر هؤلاء الا من, من مرض قلبه ولتصل عليه أفئذ الذين يأمنون بالأخرة وليرضوه وليقترفوا لهم مقتركون فليكتشبوا الجرائم والقبائح والآثام فإن الله يعد عليهم الأنفاس وإن الله يكتب عليهم الصغير والكبير والدقيق والجريء وسيمسلون بعين يدي الجبار وعلى أعمالهم سيسألون وعلى, وعلى أقوالهم مجيون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فقال تعالى فغير الله أبتغي حكماً هو الذي أنزل إليكم كتابهم في الصلاة أي كل هؤلاء المشركين السفاء الكفار الكتجار أطلب حكما بيني وبينكم غير الله تفارق وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا معا جميعا هو جل جل الذي أنزل إليك القرآن بأوضح ما يكون بيانا شفاء بما في السدود مفصرا فيه الحق مبينا فيه الآيات الواضحات والطريق المستقيم في هذا الشرع الطويل وأظهر الهدى والضلال فأي حاجة لحكم أحد مع ذلك إلا حكم الله جل في علانه <تصفيق> خصبر شي خصبر الله كما يعلم قال تعالى والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنترين أي علماء اليهود والنصار وأحبرهم ونضرهم يعلمون يقينا أن الكتاب منزل من الله بحق وأنك رسول الحق وأنك يعني قد آآ آآ ذكرت في التوراة وفي الإنجيل لكنهم قوم يتحدون فلذلك قال الله تعالى فلا تكونن من المنترين أن هؤلاء الأحبار يعلمون أنك رسول الحق وعبد سلام منهم والذي قال عندما رايت وجه للسلام علمت أنه وجهه ليس بوجه كالذات وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هو أمي هو الصادق المصدوق ويقول سمعت منه عندما دخل المدينة قال أيها الناس من, صلى من أطعم الطعام أفشى السلام وصلى بالناس نيام وهم نيام دخل الجنة السلام. فهم لا فيك وهم يعلمون يقينا أنك الرسول الحق وأنك الذي بشر بك عيسى عليه السلام وصفاتك في التوراة والإنجيل لكنهم قوم يجحدون قوم يحسدون قوم يكفرون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله وتم كلام, كلام الله المنزل على خاتم النبي صدقا فيما أخبر وعدلا فيما قدر وقدر لا مغير الحكم ولا راد لقضائه وهو السميع لأقوال العباد اللطيف الخبير بهم العليم بأحوالهم يعلم الصادق من الكادف والمنافق من المؤمن والمشرك من الموحد وهو حكم عدف بينهم سبحانه وجل في والله يحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أحبار الهود الذين يكذبونه ويتحدون بآياته بسرعة حبيب الله كما تعالى من ساهم ماذا أخذ؟ كانت بالمفتاح في كل الأزائف هنا الآية ترشد للنفس السلم إذا طلبوا الحكم منك واتحاكموا إليك فلا اتحاكمون إلا لكتاب الله ولا تحكم بينهم إلا بما أراك الله لأنه الحق سيدة خضرات معي والله حمد ولذلك قد جرى فعله تمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدله لكلماتي وما قضاه الله لا بد ان يكون وما قضاه, وما قضاه الله وقدره لا بد ان يقع ولان الله تعالى قدر المقضي قبل خلق السماوات والارض ب50 الف سنه إن كل شيء خلقناه بقدر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم قال امر اكتب قال ما تكتب قال اكتب وما كان يوم وهم قوم ينكذبون ويقول الذين كفروا لست مرسلا والكفء بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب ثم ذكر الله جلال فعلا أن أكثر الناس يعملون إلى الضال المبين فقال وإن تتع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم وإن إلا, إلا يخصون الكثرة مزمومة في كل الأوقات ما ذكر الله الكثرة في القرآن قط إلا مزمومة وكما قلنا هذا رد رادع على الذين يهتمون اهتماما بلغا بالتجميع وكسرت الكسر كثرة للصفحاتهم أو ليكونوا عندهم بكثرة كثرة الذين يهتمون بذلك ولا يهتمون بالكيف ولا يهتمون بكيفة واضح الإيمان وإتقان في القلوب وغرس ذلك في النفوس ولكن لملمة الشمل يقولون أولا ونسأل الله العفو والعافية الله على ما ذكر الكسرة قط إلا زمًا لها قال الله تعالى وإنت تعكسر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إذ يتبعون إلا الظن وإن هم إلا خسون فلا تتجيب لهم ولا تتبعهم إنهم أناس مكابدون مكابرون معاندون جاحدون يسخرون واستهزئون وإنهم لا يتبعون العقيدة عن علم ولكنهم يقلدون آباءهم ركوبا للهواء واتباعا للنفس والشيطان ولذلك قال يتبعون إلا الظن وإنهم وإن إلا إلا يخلصون هم كذبة فجرة وهم يعلمون أنهم يكذبون ويعلمون في داخلة أنفسهم بأن النبي حق وأنه صادق أمين وقد قالها أبو جهل عدو الأمة بأسرها والذي قال والله نعلم أنه صادق ونعلم أنه نبي نعلم أنه صادق ونعلم أنه نبي ايش الكبر هذا شيء جحود انا يخشى بعد ما خوفه من وسلم ما قال انا النذير العريان سبحان الله القلوب بيد الله والله يعلم بـ بـ بـ بـ بالقلوب التي التي تطمئن الى ذكره وتهفو الى ان تكون طيعه لله دين والقلوب التي تكون جاحدة كافره منافقه فالله يعني يرحمنا وفلنا اللهم فينا الذلات والسخطات وان انت ارحم الرحيم إن ربك وأعلم من يضل عن سبيلي وأعلم بالمهتدين نقف عند هذه لو كان هناك مجال نستطيع يعني أن يعني أن يكون بعد الحلقة نلتقي أيضا لننتهي من الجزئية لفعلنا لكن سبحان الله كما قمت والأمر والله ليس بيدي هذا الأخ قتلني قتلني, قتلني غفر الله لي وله ولكنه محصن في, في, في الأول وفي الآخر الفائد المصبتة لا حكم إلا لله لا حكم لله فقد تمت كلمات الله صدقا وعدلا لا تذكر الكسرة في القرآن إلا مذمومة من قدر الله ضلاله لأنه ليس محلا قابلا إسلامي لن تفعه الآيات ولو جاءت تطرة متلاحقة متوافقة متضافرة عداوة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم سنة كونية من شعاتين الإنس والجن وهو الله تعالى صد الباب بالإنس لا بالجن لأنه أعتى وأطغى في كل عصر سحرة يزينون الباطل ويقلبون الحق باطلا والمعروفة منكرا والمنكر معروفا والله المستعان. نسأل الله للفعلاء أن يثبت الخالفين فيكم واسمحوا لي لو قصرت معكم وأسأل الله للفعلاء أن يشكر لكم وأن يحسن إليكم. أنا, أنا, أنا موجود برد نشخامك. موجود برد نشخامك. موجود. ماذا؟ اهو خلاص انا موجود موجود يلا السلام عليكم على الباب على الباب ابلق ان شاء الله ابلق السلام عليكم على الباب يا غنيع الشيخ احمد ولا ايه و. يلا ها انت كبير على كده بقى على اللي على الباب هذا طيب انا منتظر حضرتك يلا السلام عليكم انا واقف السلام عليكم السلام الله خير احسن الله, الله كل خير